أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وزلزلوا, وَزُلْزِلُوا حتى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ متى نَصْرُ اللَّهِ ألا بسر الله قريب